Mm. لو كان قلبي معي ما اخترت غيركم ولا رضيت سواكم في الهوى بدلا ا لو ك ن لو كان قلبي معي ما اخترت غيركم ولا ر ب ي ت سواكم في الهوى بدلا لكنه رغيب فيمن يعذبه لكنه رغيب فليس ي يعذبه من ف يقبل لا لوم ولا عملا 「シ فيع الناس」「ビッグ バイバイ。 b u r e h Jirot Alan. y o u r h e i r o Alan.